أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعنور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك نواقع مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَرَأً وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فُوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحِقُونَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ أَلْحِقُونَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كسب رهين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 فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُ بِسُلْطَانٍ نَّبِيٍّ أَمْلَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِن نَّظْرَةٍ يُنْزَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ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 ثميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهو الأنفس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 إِلَّا م بعد أي يأذَنَ اللظُمَ شَاء وَيَغْضى إِ النَّذلَ لا يُؤْمنِنونَ بالِالآخَِاتِنَ يسَبونَ المَنَاائِكَ تَتسمَْةَ الأُتاب وَماَا لَهُ بِهِ مِنْ إِلْمِ إتَّبِونَ إِا الظن وَإِ الظَّ لا يُغْنِي مِنَ حتىَّ شَيْ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 فلا تسكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى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 وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى والمؤتفى كدا اهوا فاوشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمرر هذا نذير من النذر الاولى ازفة الازفة ليس لها من دون الله كاشفة اف هذا الحديث تعجبون وَضَحِكُونَ وَلا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 إنا مرسل الناقة فثنة لهم فارتقبهم واصطمير ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرم محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا لَكِنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّثِّرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَتِرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ